وخشته في الغيب والشهادة والاستقامه على دينه في الغضب والرضا والمنشط والمكره ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ايها المسلمون حجاج بيت الله الحرام ها انتم اولاء تجتمعون في هذا المكان المبارك وافدين الى بلد الله الحرام محرمين ملبين قاصدين ربا واحدا ولابسين لباسا واحدا وحاملين شعارا واحدا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك إنكم أيها الحجاج باجتماعكم هذا تعقدون مؤتمرا فريدا مؤتمرا ملؤه السمع والطاعة والرغبة والاستجابة لنداء الباري جل شأنه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين فها أنتم قد امتثلتم أمر ربكم وتركتم المال والأهل والولد وقطعتم الفيافي والقفار والمفاوز والبحار في صورة فريدة ومشهد مدهش يستوي فيه صغيركم وكبيركم وغنيكم وفقيركم وذكركم وأنثاكم فاشكروا الله على التيسير واحمدوه على بلوغ المقصد وتهيئة هذا النسك المبارك وأروا الله من أنفسكم توحيدا خالصا خاليا من الشوائب الشركية والنزعات البدعية فإن البيت الحرام لم يبنى إلا للتوحيد وإخلاص العبودية لله سبحانه ولم يبنى للشرك ولا للابتداء ولا للخرافة والدجل بل إن الله سبحانه قد أمر خليله إبراهيم عليه السلام أن يؤسس البيت العتيق على التوحيد والعبودية لله وحده فقال جل شأنه وإلباؤنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئاً وطهر بيتي للطائف وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود ولذا كان الفهم الصحيح للسلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعينهم أن عرصات المناسك إنما هي محل للتضرع إلى الله وإخلاص النسك له وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن لديهم لوثة التعلق بالحجارة أو التبرك بها أو قصد المزارات أو المشاهد أو القبور والدعاء عندها لأنهم يعلمون علم اليقين أن النافع الضار هو الله سبحانه وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير ولذا كان السلف رحمهم الله لا يتبركون باحجار الكعبه ولا بغيرها لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولم يفعله اصحابه وانما استلم الحجر الاسود وقبله ومسح بيده على الركن اليماني ولم يستلم بقيه اركان الكعبه وقد اكد الخليفه الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك وهو واقف أمام الحجر الأسود قائلا إني لأعلم لا أنك حجر لا تضر ولا تنفع فلولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله ما قبلتك حجاج بيت الله الحرام إن هذا الاجتماع المبارك إبان هذا النسك العظيم ليعد فرصة سانحة لاستشعار هذا التوافق الفريد واستلهام الحكم العظيمة التي شرع الحج لأجلها ومن ذلك الاشتراك والمساواة بين كافة الحجاج في متطلبات هذا النسك فليس للغنى ولا للنسب ولا للرياسة فضل أو استثناء فالوقوف بعرفة واحد والمبيت بالمزدلفة واحد والجمرة ترمى بسبع حصيات لكل واحد والطواف واحد والسعي واحد فليس للغني أو الشريف أو الوزير أن ينقص جمرة أو يسقط وقوفا أو مبيتا الناس سواسية لا فرق بين عربي ولا عجمي ولا أبيض ولا أسود إلا بالتقوى فما أحرى حجاج بيت الله الحرام, أحرى بيت الله الحرام وما أحرى المسلمين بعامه أن يأخذوا هذه العبرة من هذا المشهد العظيم فإن مثل ذلك الاستشعار يعد من أعظم الدواعي إلى التآلف والتكاتف والرحمة والشفقة والتواضع والتعاون لا شعارات وطنية ولا هتافات عصبية ولا رايات عبية إنما هي رايه واحدة هي رايه لا إله إلا الله محمد رسول الله إن الأمة بحاجة ماسة إلى استجلاب كل معاني الوحدة والتعاون والتناصر على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان فلا يعتدي أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد بل يعيش المسلمون في سلام حقيقي وتعاون قلبي لا يمكن أن يكون له ظل في الواقع إلا من خلال الالتزام بشريعة الإسلام الخالدة التي اعز الله الامه بها فما احوج الامه الاسلاميه وهي تكتوي بلهيب الصراعات الدمويه والخلافات المنهجيه الى الاقتباس من اسرار الحج لتتخلص نفوس ابنائها من الانانيه والغل والحسد ولترتقي بهم الى افق الاسلام الواسع المبني على منهج النبوه والدافع لكل نزاع أو شقاق أو اختلاف كيف لا والله جل وعلا يقول وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ويقول سبحانه وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا إذن لا مجال للتفاخر ولا للاختلاف ولا للتخاذل وليس اختلاف الألسنة والألوان والطباع والبلدان محلا للشقاق والفرقة لأن الميزان عند الله واحد إن أكرمكم عند الله أتقاكم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز الحكيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم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 في اليوم الثامن من الحجه ان يحرم بالحج ان كان متمتعا وان كان مفردا او قارنا فهو لا يزال في احرامه ويستحب للحاج في اليوم الثامن ايضا ان يتوجه الى منى قبل الزوال فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا من دون جمع فاذا صلى فجر اليوم التاسع وطلعت الشمس توجه الى عرفه وهو يلبي او يكبر فاذا زالت الشمس صلى بها الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان واقامتين ثم يقف بها وعرفه كلها موقف الا بطن عرنا، فيكثر فيها من التهليل والتسبيح والدعاء والاستغفار ويتاكد الاكثار من التهليل لأنه كلمة التوحيد الخالصة فقد قال صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك لا. له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فإذا غربت الشمس افاض الحاج من عرفتها إلى المزدلفة بسكينة ووقار فلا يزاحم ولا يؤذي ثم يصل بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان وإقامتين ثم يبقى بها حتى طلوع الفجر إلا الضعن والضعفة فلهم أن ينصرفوا منها بعد منتصف الليل فإذا صلى الحاج الفجر بالمزدلفة وقف عند المشحر الحرام والمزدلفه كلها منقف فيدعو الله طويلا حتى يصفر ثم يسير إلى ميناء فيرمي جمرة العقبة وهي أقرب الجمرات إلى مكة يرميها بسبع حصيات صغيرات يكبر مع كل حصاه ثم ينحر هديه ثم ينحر هديه إن كان متمتعا أو قارنا ثم يحلق ويحل من إحرامه فيباح له كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام إلا النساء ويبقى في حق القارن والمفرد طواف الافاضه وسعي الحج ان لم يكن سعى مع طواف القدوم وأما المتمتع فيبقى عليه طواف وسعي غير طواف العمرة وسعيها ثم بعد الطواف يحل للحج كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام حتى النساء ولا يضر الحاج ما قدم أو أخر من أفعال يوم النحر لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم إلا قال افعل ولا حرج ثم يبيت الحاج بمنى أيام التشريق وجوبا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولقوله خذوا عني مناسككم فيرمي الجمرات في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إن لم يكن متعجلا كل جمرة بسبع حصيات يبدأ بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ويبدأ وقت الرمي في هذه الأيام بعد الزوال لفعله صلى الله عليه وسلم ومن أراد أن يتعجل فليرمي بعد الزوال من يوم الثاني عشر ثم يخرج من ميناء إلى مكة ولا يضره لو غربت عليه الشمس وهو لم يخرج من ميناء كما لا يضره لو رمى بعد مغرب اليوم الثاني عشر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 من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب هذا وصل رحمكم الله على خير البريه وازكى البشرية محمد بن عبد الله صاحب الحوض والشفاعة فقد أمركم الله بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وأيها بكم أيها المؤمنون فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ألي محمد كما صليت على إبراهيم وعلى ألي إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ألي محمد كما بركت على إبراهيم وعلى ألي إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وادي الشرك والمشركين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم فرج هم المقهومين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وسلم الحجاج والمعتمرين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم تقبل من الحجاج حجهم اللهم تقبل من الحجاج حجهم اللهم اجعل مواسم الخيرات لنا مربحا ومغنما واوقات البركات والنفحات لنا الى رحمتك طريقا وسلما اللهم امننا في اوطاننا واصلح امتنا ولا تؤاخذنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم وفق ولي امرنا لما تحبه وترضاه